انتهينا في القاء لدينا الوافي القاعده الاصوليه الى الكلا على نهايه الكلام على الادله المختلف فيها الباب الرابع وهو طرق استنباط الاحكام هذه مباحث لغويه هذه المباحث مباحث لغويه تفيد جدا في أصول الفقه الكلام على الأمر والناهي والعمل الخاص والنطاق المقيد والظاهر والمجمل والظاهر المبين وهذا يعني أن نبينه شاء الله والمحكم متشابه وأيضا الكلام على الحقيقة والمجاز وإن كنا ندين الله بأن الوحي لا مجاز فيه بحال من الأحوال وإذا قصدت أعني بالوحي هو الكتاب والسنة القاعدة الأولى الأمر المطلق يقتضي الوجوب القاعدة الأولى الأمر المطلق يقتضي الوجوب الحق أن هذه المسألة خلافية بين العلماء فيها ثلاث أقوال قول جماهير المتقدمين المتأخيرين من الأسورين يقولون ظاهر الأمر الوجوب وقول يقول بظهر الأمر الإشاد والاستحباب قاله, قاله بعض الشافعية وبعض الأحناف وقول الثالث من بعض المتكلمين قال التوقف لا نادري إلا أن تأتي قرينا تضبط لنا هو يريد الوجوب ولا يريد الاستحباب ولا يريد الإباحة ولا ما, ما يريد نتوقف طبعا خذ في كلام أهل الأصول في هذه الخلافات كلما وردت قولا يقول بالتوقف فعلا هو أشذ الأقوال أضعف الأقوال هذا هو أضعف الأقوال طيب عندنا حديث كثيرة يتمسك بها من قال بأن الأصل في الأمر الوجوب قول للسلام لولا أن أشق على أمات الأمرطوم بالسواكي عند كل صلاة هذا حديث دلة نبوية على هذه القاعدة أن مطلق, نهي أن مطلق الأمر يقتضي الوجوب الشفائية يستدل بذلك وجه الاستدلال تعرفونه وجه الاستدلال من درس الانجليزي. اه مش يعني ليس هذا بالظاهر آه. جيد ده ده شف... نعم بس يقو... لا بس الشفاهيه هنا يستدل بيها على نجوبه لا نشوف انت يعني رحت وجيت رحت وجيت وح... وح... بعد ذلك شيء خاطئ ما صحيح بس انا اريد الوجهة حريص ما قاله لا قريب جدا من اجابة هو ان الشافع يخون ايش لو كان للوجوب مش للارشاد لو كان للوجوب امرهم شق او لم يشق لو كان للوجوب امرهم شق او لم يشق ففي دلال انه لو لو واجب الامتزال شقة أو لم يشوق هي دي الجزية للإخوة ما, ما, ما استنعيت شان تأتي بها لأنه قال لو لا أن شق أرامات الأمرتهم فقال لو كان واجبا لأمر شق او أو لم يشوق فدل على الاستحباب لأنه لأنه لم يأمر بالوجوه مفهوم وهذا استدلال واضح عنده الإمام الشافعي هنا أيضا بالنسبة لبريرة بريرة طبعا كان فيها سنة ثلاثة كما في الصحيحة عائشة رضي الله عنه عرضها لسنا بصدر سنة ثلاثة لأن الأحديث الوقت يسرقنا فنقول بأنها قالت والسنة الثالثة بأنها كانت, كانت تحت مغيث ثم يعني اعتقت فلما اعتقت هنا السنة بقى. لما اعتقت يعني ملكت أمرها فكان مغيث يحبها جدا ويطوف حولها ويبكي لا تتركيني لا تتركيني فالنبي يقول للعباس يا عباس أما تعجب من حب مغيث لبريرة ونفرض بريرة إيش لما لأنه أكيد الذي يميل قلباً لواحدة لابد أن هي عيلة يكون في تبادل مش معقول واحد يحب حيطة والحيطة يعني فيقول أرأيت تعجب من ذلك ثم ذهب إليها كان رحيماً بأصحابه ذهب إليها قال او لو راجعتي يعني لو راجعتي لمغيث فقالت بريلة هنا الاستدلال في ان الأمر الوجيوب قالت بريلة أتأمرني قال لا إنما أنا شافع. قالت إذن لا حاجة لي فيه انظر إلى التفريق وجه الشاهد أتأمرني قال لا إنما أنا شافع وجه الدلالة يعني لو أمرتني لم استطعت إيش إلا أن أمتثل أنه صار واجبا عليها فالسلام بيّن لها فهمها وأقر فهمها وقال لها لا حادة إن التعبير بأبي هو أمي فقال لها لا إنما أنا شافع يعني لست أمرا يبقى معنى ذلك أنك لو أمرتني ودب علي أن أمتثل إلى أمريكا يعني يجب عليه أيضا حديث لا لأغضب هذا الحديث عظيم جدا في صورة حدبية لما أمر الناس أن يسلم بالحلق فلم يحلقه عندنا روايتين في الرواية هذه أو الرواية أخرى في قصة أخرى الرواية دخل على عائشة على أم سالمة فأم سالمة قالت أخرج للحلق وأشارت عليه بالمشهورة المشهورة لديكم إرواية الثانية إرواية عن عائشة دخل عائشة مغضبا فقالت له عائشة وهنا من وجهين عشان نعلم أن المطلق عمر الوجود من وجهين دخل على عائشة فقالت له من أغضبك أهلكه الله كريم وين وجد دلالة هنا أكمل الحديث عشان تأتفهم قال قالت من أغضبك أهلكه الله قال أرأيتي أمرت الناس بأمر في لم يأتمروا خلينا مع الشيخ كريم رجل بيكتب ورجل مدرس يعرف الدين لهم والدينار جيدا وهنا التدريس ببلاش ما فيش دين لهم ليس هذا وجه الدلالة هو صحيح كلامك لكن انا اريد انت, أنت غواص مش درست معنى الاصول قبل ذلك فهي كلمة واحدة تنجز المسألة او وجوب لنا. فهم عايش في المدرسة الإنجليزية سامح الإقرار أي إقرار هو هذا الذي أريده أي إقرار هو هذا قالت من أغضبك أهلكه الله أقرها ولو كان منكرر أن أنكر وهم استجروا الهلك على أنفسهم بإيش بعدم الإتمار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في الدعاء عليهم دل ذلك على أنهم قد فعلوا إسما طب ما الاسم يبحث ونقب ما الاسم الذي يوقع فيه أمرهم فلم يمتسر اما صاحب اللغة العربيه هذا هذا ما بحثك كلهم بحث اللغه العربيه والا هنكسر راسك يعني لو المسائل ديت تفوت منك يبقى إذن هذا الحديث ظاهر جدا في هذا الباب وأيضا من حديث ما رأه المسلمون حسن فهو عند الله حسن هذا صراحة بعيد ويست... ونستبعد الاستدلال به وكلام الرازي فيه كلام غير معتبر أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا قول استدل به من, من قال بأنه أمر وجوب ولا... ولا القول الثاني الإرشاد الذي قال لهم قال فأتوا منه ما استطعتم فهذه دلالة على الاستحباب وهذا خطأ بين الإجابة على هذا الباب بل نقول هذا لنا وليس علينا هذا للوجوه فاتوا وهو فاتوا منه ما استطعتهم ولأن الله جعلنا في لا يكلف نفسا إلا وسعه والقائد الفقهي عندنا لا واجب معه عذر رفع على مدى الخاطر الانسيان عليه يعني إذا قلنا بأن ال ال الذي لا يستطيع المعرفة فيما استقله هيدخل في هذا الباب أيضا عندنا الحق بأننا نقول أن منطق الأمر يقتدي الوجوب لأدلة كثيرة من القرآن احنا صدرنا باب بالسنة لأن هو الأصل أنها أدلة نبوية في هذه القواعد الأصولية قال الله إلا لا في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا هو هنا وجه الشاهد فليحظر الذين يخالفون عن أمره قال أن تصيبهم فتنة يبقى مخالفة الأمر يتصيبوا بها يبقى وجه الدلال هنا أنه استحق العقابة لأنه ممتسل للأمر دل ذلك على أن الأمر إيه؟ على الاستحباب هذا قول صحيح جدا خطأ آسف انا وهمت يبقى دل ذلك على أن الأمر للوجوب مستغلقين لإخوة نعم قال الله على وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قد الله ورسوله أمره أمر أن يكون لهم الخير تماماً هذا دل... دلالة واضحة جداً في هذا الباب أيضاً يمكن أن نقول بأن العلماء قالوا أن من اللغة ما يدل على أن ظهر الأمر لوجود وان كانت المسألة حقاً الأصل فيها أنها من الشرع الأصل أنا... أنا قلنا دائماً في الأمور في هذه الأمور ننظر أصالة للشرع أم للغة للشرع الشرع أولاً ثم اللغة ثم إيه؟ العرف طيب؟ فنقول أصاعة من الشرع لكن من اللغة أيضا قد أجمع العرب أن السيد لو قال لعبده اتني بكوب ماء من الماء فتأخر استحق اللوم والإيه والعتاب بل واستحق العقاب فقالوا هذه من لغة العرب تدل على أن الأصل في الأمر, الوجوب, الأصل في الأمر الإيش الوجوب ويمكن أن يستدل لذلك بأن السلام قال الرجل كل بيمينك وكل مما يليك طيب سامن له كل من ما يليك لما دخل على الرجل هذا وهو يأكل بشماله قال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فشلت يده فعا أنهما الآن يقولون لا يسعدكم هذا الحديث بل يساعدنا لكنهم يقولون لا يساعدكم لأنهما شلت يده من أجل مخالفة الأمر شلت يده من أجل إيش الكبر الكبر, الكبر دعا علينا من أجل الكبر لأنهân أبدا قال, قال, قال له كل بيمينك قال لا استطعت قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر. فالكبر هو بسبب حدث له ذلك لا بمحضية الأمر نقول لا عندنا قرائن أخرى أذبت ذلك لما قالت تأمرني لما قال لا ولا أنا شك كل هذه قائن تثبت لنا أنه شل لأنه خلف الأمر وأيضا تكبر يبا عندنا الهلاك كان له بعلتين العلة الاولى عدم امتثال الأمر مخالفة الأمر ظاهر أن الأمر للوجوب والعلة الثانية سرعة والعلة الثانية الكبر الذي وقع في المرء وطبع عندك الأدلة كثيرة جدا في هذه الباب عندنا القاعدة الثانية ونكتفي بها حتى لا نطير على ونجيب عن بعض الأسئلة قاعدة قد يأتي الأمر بمعنى الخبر يأتي الأمر بمعنى الخبر احنا دائما يعني ناخذ على أن الخبر يكون خبر بمعنى الإنشاء صح باللغة تأتينا بأمثلة ولا أتيكنا بأمثلة قال الله إلى العلاء والمطلقات يتربصنا بأنفسه إنا هذا خبره الآن يراد به يعني إيه الإنشاء؟ إيش الفرق, ب... الفرق من الخبر والإنشاء؟ مدلس الولايات الإنجليزية؟ إيش الفرق من, ال... من الخبر والإنشاء؟ هذا فرق بعيد، نعم، وهذا فرق جوهري، الإنشاء, إفع... الإنشاء إفعل أو؟ او لا تفعل، فيه طلب، فيه حض، فيه تحديد، وأما بالنسبة للخبر، بحديد الخبر، والكذب أو الصدق، قد يراد بالخبر الانشاء وهو أبلغ في الإنشاء كان ان المساله ايه قال رجعوا مكانا لمؤمن ولا مؤمن اذا اخذ الله أن يعني كان هذا من محض ايمانهم انهم دائما يسرعون لا يحل امر انتم من الاول ولا من الاخر تسافر الا مع مع دي محرم فهو الخبر يراد به الانشاء هو ابلغ في الانشاء والعكس ايضا في هذا الباب الأصولي أن الانشاء اذا جاء بمعنى الخبر يكون أبلغ في الخبر هذا ايضا في القواعد الاصوليه ان جاء الخبر لمعنى الخبر فهو ابلغ في الخبر كما قوله السلام إذا لم تستحي فأصنع ما إيش ما شئت فهذه المسألة هذا, هذا إن شاء لك نقوم بمعنى إيه بمعنى الخبر يعني الذي لا يستحي ستراه يفعل إيه كل شيء كما قيل عندنا في هذه البلدة إن أي واحد لو ما استحاش يمشي في البلد زي ما هو عايز يفعل ما يفعل وإيش ولا عتابة ولا إقابة علي ايضا في قول لا ننافع ولا ونحمل خطاياكم هؤلاء الذين يعني يغررون بالاغمار هم يقولون اتبعونا فنحمل ايش خطاياكم هذا ايضا خبر خبر عنهم ان هم صحيح والمعنى ان شاءنهم قالوا سنحمل يوم القيامه خطاياكم ولا تسالون عنها ونحن نسال عنها الله يكذبهم كذبها الله ماذا قالوا هذا خبر ان شاء رب الخبر كذبهم الله ماذا قال ولا حملنا أوزراهم وأزقلاهم أوزر وأثقالهم وأثقالا معه أثقالهم أيضا قول العارف ليضحكوا قليلا فليضحكوا كثيرا والمعنى أي سيضحكون ويبكون كثيرا وهذا انشاء بمعنى ايه فليضحكوا هو امر فليضحكوا صحيح وليبكو هنا هذا امر لكنه بمعنى انشاء يعني انت هم يوم القيامه سيضحكون قليلا لا يضحكون أصاله وهبكون كثير وحتى عند البلاء عندما ينزل عليهم البلاء او يعني ينتهي العمر فانهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد الله لا اله الا انت استغفرك جزاكم الله خير